إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَْمَلائكَةُ بعدَ ذَِكَ ظَهير عَسَ رَبّهُ إ طَلَقكَُّ أَ يُبَدِ لَهُ أَزْواجًا خَيرًَا مِنْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارًا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 كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فخاناتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وطيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون اذ قالت إذ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن روحنا فَنَفَخْنَ فيِيهِ مِّوحنَا وَصدقَت بكلماتِ رَبّهَا وَكُتُ بهِه وَكانَت مِنْ الْ القانتين.